أيها الإخوة هذا هو الشريط العاشر من تفسير سورة آل عمران هذا بالنسبة للانتصار بهم ونحن ذكرنا قوله أن قولها أولياء يشمل الوجهين، أما بالنسبة للانتصار لهم فهذا لا يجوز أبدا لا يجوز أن ننصر كافرا على مؤمن بأي حال من الأحوال ولكن هل يجوز أن ننصر كافراً على كافر إذا اقتضت المصلحة ذلك نقول إن المؤمنين فرحوا حين غلبت الروم الفرس وهم كفار على كفار كما قال تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون بنص الله ينصر من يشاء فإذا كان هناك عدو مشترك ولهذه الطائف من الكفار ونحن نعلم أننا إن لم ننصر الكفار على هذا الكافر غلبه ثم استعصلنا فحينئذ يكون عونه للحاجة جائز لأننا نعينه لا لذاته لأن الكافر ولكن لمصلحة المسلمين وهذا كله يعود على،, على على المصلحة أما لو رأينا كافرا كافرا يطلب منا العون على مصل فهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال ولهذا قال لا تخذونه أولياء من دون المؤمنين يعني من سوى المؤمنين يعادون المؤمنين ويوالون الكفار فهذا لا يمكن ولهذا جاءت الآية لا يتخذ المؤمنون ولا ولم يقل لا تتخذوا لأن الله فرق بين قوله لا يتخذ الكافرين المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وبين وبينما إذا اتخذ المؤمنون الكافرين أولياء لا من دون المؤمنين فوجه الخطاب إلى المؤمن مباشرة في الثانية دون الأولى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوم وعدوكم أولياء. فخاطبهم خطابا مباشرا. لكن هنا قال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين نعم. ففرق بينهم. هكذا قال بعض العلماء. وقال إن الله لم يخاطب المؤمنين خطابا مباشرا لأن هذا أمر مشين مشين والأمر المشين يكون تكون المخاطبة المباشرة في صدمة عظيمة ولهذا قال الله تعالى الرسول عبس وتولى أن جاءه لام ولم يقول عبست وهذا القول أول ما يتكلم به الإنسان يظنه جيدا، لكن المشكل يشكل على هذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا الله عليكم سلطان مبين؟ فهنا واجههم بالخطاب مع أنه مباشرة مع أنه قال من من دون المؤمنين وعلى هذا. فيكون التوجيه الذي ذكره بعض المعاصرين فيه نظر فيه نظر ونقول إن الله عبر بصيرة القائم هنا لا يتخذ المؤمنون عن الخطاب لبلاغة, لبلاغة يعلمها الله عز وجل قد نعلمها وقد لا نعلمها طيب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنون ما جاء وقت الأسلام جاء طيب الله إليكم سؤال الكتب النافعة من بعض الأخوان سؤالك احدف الميم هنا يا خالب مذكور احدف الميم زيك الله خير قل طيب والله ما ما سمعنا الزكامي يطلع الميمات طيب ها أقول لا أحسن الله إليكم سؤال الكتب النافعة من بعض الأخوان هل ينافع تمام العفاظ؟ اي أما إذا يقول سؤال الكتب إلى الاستعارة الاستعارة كذا <تصفيق> ولا تملك لا جائز ما في أشكال. لكن أخذها صورها مثلا كذا أو أقرأها وردها الظاهر إن التصوير من وردها للسعارة. لكن سؤالها هاتملكن يعني هذا هو المذمومه هذا هو المذموم أما الاستعارة فما زال المسلمون يسعرون لكن الرسول صلى الله عليه وسلم استعار من صفاني في الموية تروع لكن لو كان مثلا عنده مثلا مثلا مثلا مثلا متعددة وأنا ما عندي والسوق ليس لي شي يموني بيشتري اشتري نعم اشتري من. اشتر منه اشتري منه إن ما أبيع كالأعرنية أعرنية يعني إعارة ايه الإعارة ما فيها شيء بس يعني ما نبخه يوم ولا يومين يعني صفر الضخم يحتاج أن يخلي مرجع عندي يستفيد منه وكذا ما ما أشوف لكن نعم. النبي ما قال شيخ استعن بالله وحص على ما ينفعك يش؟ أقول... أقول... نعم. أقول نعم ومما ينفعك ألا تسأل الناس شيئا لكن م... ما ينفعني ما في هذا الكتاب حتى, حتى السارق يقول والله أنا أبسق ينفع نعم مناسبة قولي عبد الحميد الآن في ناس من المسلمين يتجنسون جنسية أمريكية إيش؟ في ناس من المسلمين يتجنسون جنسية, أمريكي جنسية أمريكية لا لا ما يجوز يعني اتخاذ جنسية كافرة حرام لأن مقتضى هذه الجنسية إيش؟ أن توالي من يؤلون وتعالي من يعادون. وأن تناصرهم بكل شيء حتى على الكفار حتى على المسلمين يعني هذا حرام ما يجوز أبدا <تصفيق> نعم. تظن الميت تخرج العالم من الجاهل تعال او من كان ميتا لكن تخرج الميت من الحي الجاهل تخرج العكس كيف يعني معنى ذلك ينسى العلم لا لا معنى ذلك انه يكون رجل عالم اولاده جهال لا على المعنى الاول او من كان ميتا انه على المعنى الاول إن هو كان ميت فما ترد هذه ما ترد ولو ربما يكون لا ما ترد الظاهر ما ترد شيف. ما ترد الظاهر نعم شيخ في قول الله تعالى يُريد الليلَ توليج. توليج. أين اللي... النهارَ النهار النهارَ الليلَ تولج تولج إيه نعم تولج الل الل النهارَ الليلَ المهم الآية يعني ما يكون فيها من الفوائد أن يعني بصلة النبات والثمر أنه ما بعض الثمر ما يحصل إلا في فصل الشتاء والعكس أيضا إحنا ما قلنا هذه أيضا ذكرنا شيخ كنا يا محمد يا شيخ إذا نحن إذا استنصرنا بالكفار الكفار إذا إيش؟ إذا استنصرنا الكفار من حيث العتاد نعم الأسلحة نعم على الكفار العلوم يجوز الاستنصار بنا صح أو لا؟ إلا بال. طيب إذا الكفار استنصروا بنا نعرف أن الإسلام ليس نقدر نقول القسم من سنة وشيعة إذا استنصروا بنا ماء مننا من عتاد شيعة يجوز وهذه تحتاج ينضى إذا كان إذا كان الشيعة على وجه يكفرون به فيجوز إذا كانوا على وجه لا يقفون ما يجوز لأن لأن المسلم مهما كان من المعاصي لا يجوز أن أن تفعل الكفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين ويا أمن ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تفقوا ما في صدوركم أو تذيوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء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 تونج الليل في النهار طيب قال الله تعالى تونج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي ما المراد بالولاء هنا قلنا إنه لا ينتصر بهم ولا لهم أما تحريم الانتصار لهم فالأمر واحد لكن تحريم الانتصار بهم يشكل عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حالف خزاعه وهم كفار نعم نعم نعم نعم نقول هذا إذا اقتضت المصلحة أو الضرورة الانتصار بهم فهذا لا بأس لا بأس به طيب نكمل هذا البحث لأنه مهم لو قال قائل إذا كان الانتصار بهم ليس لمصلحة الإسلام ولكن لأن هؤلاء أعداء لمن أراد الاعتداء على المسلمين فناصر المسلمين لأن هذا عدو مشترك يعني هم لم يناصر المسلمين لله ولا لإقامة دين الله لكن لأن العدوة مشترك فهل يجوز أن ننتصر بهم في هذا الحال نعم ننتصر بهم ولكن ليس لأجل مناصفك وإنما لمصنع للنسلمين نقول نعم هم إذا نصرون نعم سواء كان كان لذلك لله ولا لله قطعا أو كان من أجل أن عدونا وعدوهم واحد مشترك واضح؟ طيب ولكن مع ذلك لا يجوز أن نجعل هذا الانتصار بهم على حساب ديننا يعني أن نداهنهم ونمكنهم من أفعالهم القبيحة في بلادنا في بلاد الإسلام لا، لأن هذا مداهن والمداهنة في ديننا حرام لا يجوز طيب يقول عز وجل لا تتخذ الكافرين لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وهكذا وهذا هو الواقع الواقع أن الإنسان المؤمن لا يمكن أن يتولى الكافر دون المؤمن وسيأتي إن شاء الله في البوائد أن الذين يفعلون ذلك من المنافقين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا ثم قال ومن يفعل ذلك المشر إليه الاتخاذ وعاد الضم وعادت الإشارة هنا على المفهوم من الفعل لأن الفعل يدل على معنى وف على حدث وفاعل على الحدث وفاعله الحدث هنا هو الاتخاذ والفاعل هو المؤمن فهنا نقول عاد الضمير على الاتخاذ المفهوم من إيش من يتخذ مثل قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى فهو عاد على العدل المفهوم من كلمة اعدل وما يفعل ذلك أن يتخذهم أولياء من دون المؤمنين فليس من الله في شيء يعني فالله بريء منه لأن الله تعالى لا أرضى أن يتولى أحد من المؤمنين أحداً من الكافرين لأن الكافر عدو لله بل هو عدو لك أيضاً لا تتخذ عدوي وعدوكم أولياء مهما كان فإن الكافر لا يمكن أن يضمر لك المحبة أو الولاية أبدا ولا يمكن أبدا أن ينواصرك إلا لمصلحته هو لأنه عدو والعدو لا يمكن لا يمكن أن يريد أنفعة عدوه ولهذا قال فليس من الله في شيء أي فالله منه بريء والعياذ بالله ثم قال إلا أن تتقوا منهم تقاتل، وإلا هنا لا شك أن حرف الاستثناء، ولكنها هل هذا الاستثناء متصل أو منقطع؟ الصواب أنه منقطع، بل يتعين، لأنه في حال التقاء لا نتخذهم أولياء، ولكن نوافقهم في الظاهر. ونخالفهم في الباطن وأيضا إلا أن تتقوا معناه أن هؤلاء الكفار لهم سيطرة وقوة وقدرة نخشاهم فنتقي منهم أي نتخذ وقاية من بطشهم وتنكيلهم بنا لكن في الظاهر دون الباطن إذا انتبه فهذا لا يجوز إلا في حال الخوف على النفس ولضاعف المسلمين وقوة الكفار ثانيا لا بد أن, يك... أن تكون هذه الموالاة باللسان فقط بالظاهر أما في الباطن فيجب أن نضمر لهم العداوة والبغضاء يرحمك الله وعدم الولاية وقولوا إلا أن تتقوا منهم تقاتل في هذا الالتفات من الغيبة إلى, إلى الحضور والخطاب حضور لأنه لولا لا الالتفات لقال إلا أن يتقوا منهم تقاتل والالتفات سبق لنا أن له فوائد من يذكرها؟ الفائدة العامة في جميع المناسبات التنبية. نعم. فالفائدة الخاصة بكل سيط النحس. نعم. الفائدة العامة التنبيه تنبيه المخاطر. وذلك أن الخطاب إذا كان على نسق واحد استمر الإنسان يسير فيه دون أن ينتبه. فإذا كان فإذا اختلف انتبه. وهذا موجود عن الانتباه عند التغيؤ موجود في كل سير سواء سير ذهني أو سير حسي لو كنت تمشي ثم وجدت حفرة في الطريق انتبهت أو وجدت ارتفاع في الطريق عتبه انتبهت ألس كذلك؟ كذلك في الكلام لو كنت على نسق واحد وأنت خطيب كانت خطبتك تأتي بالنوم لكن إذا كانت خطبة فيها أمر ونهي والسفهام وعرض وتحضيط نعم صار في ذلك تنبيه تنبيه للمخاطب فكذلك أيضاً في القرآن أحياناً يعدل الله سبحانه وتعالى عن السياق الأول إلى سياق آخر جديد من أجل التنبيه أما الفائدة الثانية فتتقيد بحسب القرائم أعوذ من الشيطان لا يتخذ المؤمنون دون من يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء كبير يَوْمَ تَجُدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ وما وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تود لو لَوْأَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَؤُوْخٌ بِالْعِبَادِ نعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين لا هنا هل هي نافيه او ناهيه نافيه ناهيه ما الدليل الدليل الجزم انها جزمت الجزم من التقاء الساكنين الجزم السكونه قلبت السكون نعم خطأ حرّك بالكسر انتقال حرّك بالكسر حرّك بالكسر انتقال سكني لا مشاحة الإسلام لا لا إلا مشاحة في الغلط لأن لا يتخذ إذا قلنا حرّك بالكسر معناه أن الكسر هذه ما هي كسر إعراب ما هي ما هي بدل عن السكون لكن حرّك لا فرّان فقط لسهولة الانتقال من المتحرك إلى الساكن. لأن انتقال من ساكن إلى ساكن هذا صعب. نعم. والأبديات شيء صحيح؟ نعم. والأبديات ما هي صحيحة؟ لا لا. لأن الابداع معنا حلت محلح. حقيقة وحكما وهذا لا حكم السقوط. لكنه حرك تحقيقا فقط. نعم. طيب قوله تعالى أولياء من دون المؤمنين. ما الذي نصب أولياء؟ درهان من داود. الكافي مخفيتهم. لا يعتقد المؤمنون الكافرين مفروضا لاتخذ طيب قوله تعالى من دون المؤمنين دون بمعنى من سوى المؤمنين من سوى المؤمنين طيب وأظن ما ما كمل الايه ها صم الله اذا تتخذ قوله تعالى ومن يفعل ذلك فلا من الله في شيء معناه مهند معناه الجملة ومن يفعل ذلك فلا من الله في شيء. فريغ نعم. ما الذي أوجب الاتيان بالفاء في قول فلا ما يفعل ذلك فريس بالله بشيء وشباب الشرط يلزم فيه الفاء نعم تلعان الفاء بجواب الشرط تلعان الفاء بجواب الشرط الفاء بجواب الشرط لازم ه، يعني يجوز لو كان بيع القرآن جاز جاز حذف الفاء. فهاد. ما هي جملة اسمية؟ إيه ما هي جملة اسمية؟ ها نعم عادم. أنا الجواب منجمد. ها وجب القرآن الفاء. يعني مبدوء بفعل جامد وإذا بدي أجاوب من جامد طيب هل لديك شاهد أو كلام مشهور في ذلك؟ قال بعضهم يعني في <تصفيق> الجمع الثاني إشترط إشترط أن القرآن فاء سميت صربية وبجامد وبماء وبلان وقذ السيمة وبلان وبماء ولان وقذ التفيس سميتهم طلبيه, طلبية وبجامد وبماء وقد وبلن وبالتنفيذ. طيب، من أي الأنواع السبعة؟ جامد. ها؟ هذا جامد. جامد. ليس جامد؟ نعم، لا يصرف. طيب، قال الله تعالى: إلا أن تتتقوا منهم تقاتا. ما معنى قوله تَتَقُوْتُ قَاتِنَ سَمْعَهُ؟ أي التصدق أن تكف شرهم؟ نعم. إلا أن تقول شيئا تتقو به شرهم. طيب الاستثنى هنا من قطع ولا من تفصيل؟ نعم. نعم. صح. يعني لكن اتقيتم منهم توقتا كالمكره على الكفر فيكفّر وقلبهم مطمئن بالإيمان. فهذا لا سبب شيء. لا لا يبو. الله عز وجل إلا أن تتقوا منهم تقاتا يقال تقاتا ويقال تقية وأما تقيه فهي من اللحن الشائع قولهم تقيه هذا من اللحن الشائع لأننا لو قلنا تقيه لوجب أن تحول إلى تقات بمقتضى القاعدة الصوفية المعروفة وعلى هذا نقول إن الصواب تقات أو تقية. تقيه نعم قال الله تعالى ويحذركم الله نفسه يحذركم فيها فعل ومفعول به ولفظ الجلاله الله فاعل ونفسه مفعول ثاني يحذركم الله نفسه أن يخوفكم من من نفسه عز وجل ويحذركم من عقابه إذا اتخذتموهم أولياء إلا في الحال التي يكون ذلك التي تكون وراثهم تقاتا وليس عن قصد واختيار يحذركم الله نفسه وإلى الله المصير أي المرجع إلى الله المصير أي المرجع و الجملة كما تشاهدون جملة اسمية قدم فيها الخبر لفائز الحصر يعني إلى الله لا إلى غيره المصير المرجع وأي مرجع هذا حول المراد المرجع في الآخرة أو المرجع في جميع الأمور الجي الجي الجواب المرجع في جميع الأمور كما قال الله تعالى في آية أخرى وإلى الله ترجع الأمور فإلى الله المصير يعني بعد الانتقال من الدنيا وإلى الله المصير المرجع في كل الأحوال وفي كل الأمور في هذه الآية الكريمة من الفوائد أولا تحريم اتخاذ الكفار أولياء تقوله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن فائدها أن مقتضى الإيمان الحقيقي أن يتخذ الإنسان الكافرين أعداء قول لا يفتخذ المؤمنون فعلق هذا الحكم بالمؤمنين وهو دليل على أن مقتضى إيمانهم أن لا يتخذوهم بل أن يتخذوهم عدوا أعداء لأن هؤلاء الكفار شيعة الشيطان وأولياءه، وقد قال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوة، إنما دو حزبه ليكون من أصحاب السعيد ومن فوائدها أن اتخاذ الم... أن اتخاذ الكافرين أولياء مناف إما للإيمان وإما للك إما للإيمان أصله. وإما للإيمان كمالا يعني أنه ينافي أصل الإيمان أو كمال الإيمان لماذا؟ لأن الحكم إذا علق بوصف فإنه يتبع ذلك الوصف قوة وضعفا فكلما كمل الإيمان كملت المعادات وانتفت الموالات وإذا وجدت الموالات ضعف الإيمان وإذا ضعف الإيمان أيضا وجدت الموالات، ومن فائد الآية الكريمة الإشارة إلى أنه يجب أن يتخذ المؤمن أولياء من المؤمنين بقوله هنا من دون المؤمنين وهذا لا شك هو مقتضى الإيمان قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرنا بمعروف وينهوني عن المنكر فالواجب على المؤمن أن يتخذ له أولياء من المؤمنين ومن فوائد الآية الكريمة أن اتخاذ الكافرين أولياء من كبائر الذنوب وجه الدلالة أن الله تبرأ منه وتعليق الحكم أو تعليق البراءة في حكم من الأحكام يدل على أنه من كبائر الذنوب والكبائر جمع كبيرة وأحسن ما قيل في تعريفها ما رتبت ما رتبت عليه عقوبة خاصة وذلك لأن المحرمات نوعان إما منهي عنها أو مذكورة بلفت التحريم ولكن ليس على فاعلها عقوبة خاصة. فهذه من الصغائر، وإما أن نرتب على على فعلها عقو على فعلها عقوبة خاصة، وحينئذ تكون من من الكبائر، ولكن كما أن الصغائر تختلف حتى يصل بعضها إلى قريب الكبائر، كذلك الكبائر تختلف، الكبائر تختلف ليس عقوق نعم، ليس قطيعة الرحمة بين العم وابن أخيه كعقوق الوالدين مع أن كل منهما من كبائر الذنوب والمهم أن الكبائر تختلف وكذلك الصائب ومن فوائد الآيات الكريمة أن الله سبحانه وتعالى ولي المؤمنين وجهه أن الذي يتخذ الكافرين يتخذ الكافرين أولياء ويدعى المؤمنين يتبرأ الله منه لأنه ليس من المؤمنين في شيء فلم يكن الله منه في شيء وهذا له شاهد من القرآن مثل قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا مثل قوله والله ولي المؤمنين مثل قوله الله ولي الذين آمن والآيات في هذا المعنى كثير كثيرة أن الله تعالى ولي المؤمنين فيوالي من وله ومن والاهم ويعادي من عادى وقد صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رويه عن ربه أن الله قال تعالى أن الله سبحانه وتعالى قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب نعم ومن فوائد الآية الكريمة سهورة الإسلام ويسر حيث رفع الحرج عن الأمة وذلك بما أباح من اتخاذ التقاط عند الضرورة إليها لقوله إلا أن تتقوا منهم تقاطهم ومن فوائد الآية أنه لا تجوز المداهنة لآتى إله وإظهار الرضا هم عليه بقوله إلا أن تتقوا منهم تقاتهم ومعلوم أن أن التقات لا تجوز إلا عند الضرورة إلا عند الضرورة ومع ذلك ينوي بذلك ينوي به الإنسان إيش أن هؤلاء مما يخاف منهم لارضاً بما فعلوا أو اطمئناً أو إليه ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل مع كمال رحمته وشمولها ومحبته للتوبة في مقام الوعيد يذكر من الآيات أو من الكلمات الكلمات الشديدة القوية لقوله ويحذركم الله نفسه لأن المقام مقام يقتضي الشدة في ذلك فإنه, فإنه من أعظم الأشياء أن يتخذ المؤمنون الكافرين عولياء من دون المؤمنين ولهذا قال يحذركم الله نفسه ومن فوائد الآية الكريمة إطلاق النفس على الذات يعني مراد نفسه أي ذاته يحذركم الله نفسه أي ذاته والتعبير بالنفس أولى من التعبير بالذات وإن كان التعبير بالذات هو المشهور هو المشهور عند العلماء لكن التعبير بالذات عن النفس ليس من اللغة العربية الفصحى كما قال شيخ السابب من تيمية وإنما هو متلقى من اصطلاح عرفي وأصله أن ذات تض... تستعمل مضافة فيقال ذات جمال ذات دين ذات مال وما أشبه ذلك فيعبرون عن الذات فيعبرون بالذات عن العين المتصفة بصفاته ثم سلبوها من الإضافة وعبروا بكلمة ذات مجردة عن الإضافة هذا هو الأصل في استعمال كلمة ذات وإلا فإنه فإنها ليست عربية محظة ومن فوائد العاية الكريمة وجوب رد الأشياء إلى الله عز وجل بقوله وإلى الله المصير ومن فوائدها أيضاً تكرار التحذير وأنه إذا كان المقام يقتل ذلك كان تكراره من أعلى أنواع البلاغة لأن قوله ويحذركم الله نفسه هذا تحذير وإلى الله المصير هذا أيضاً تحذير فإنه تهديد ووعيد لمن خالف ما حذر الله منه ثم قال قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله قل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لا بأس أن يقوله من يحتاج إليه وإن كان من غير رسول عليه صلواته والسلام تخفوا ما في صدوركم والذي في الصدور هو ما تكنه القلوب وجعله في الصدور لأن القلوب في الصدور، كما قال الله تعالى فإنها لا تعمل بصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. وقوله إن تخف ما في صدورك من أي شيء، من كل شيء، من كل شيء، من الخير أو من الشر. أو العداوة أو الولاية أو غير ذلك كل ما يخفيه الأنسان في صدره أو يبديه لمن؟ للناس قال أو تبدوه يعلمه الله يعلمه بالجزم جوابا للشرط في قوله ان تخفوا يعلمه الله عز وجل وهو سبحانه وتعالى عالم به قبل أن تخلق الصدور وما فيها ولكن يعلمه أيضا بعد أن يقع في الصدور علم وقوع وأما علمه السابق فهو علم بما سيقوم وأما بعد وقوع الشيء فهو علم بالشيء بعد كونه فلله سبحانه وتعالى فيما يكون بالنسبة للعلم اعتبارا. الاعتبار الأول باعتبار ما سيقوم والثاني باعتبار ما كان وبهذا التقرير يزول الإشكال الذي يرد على النفس ويرده كثير من الناس في مثل قوله تعالى ولنبل ونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين فيقول أليس الله عز وجل قد علم المجاهدين والصافرين من غيرهم في الأزل والجواب بلع لكن علمه في الأزل علم بما سيكون وعلمه بعد الكون الشيء علم به كائنا وفرق بين الأمرين هذا من وجه, من وجه آخر أن علمه الأزلية لا يترتب عليه عقاب ولا ثواب وعلمه بالشيء بعد كونه هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب فيقول معنا حتى نعلم أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب وإلا فالله عالم من قبل أن يفتلينا قال يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض يعلم بالرفع على الاستئناف والتقدير وهو يعلم ولا يجوز في مثل هذا الجزم عطفا على يعلمه الله بخلاف قوله تعالى وينتبج ما في أنفسكم أو تفوهوا يحاسبكم به الله فيغفر فإنه يجوز هيا لمن يشاء ويجوز فيا غفير ثلاثة أوجد لكن في هذه الآية لا يجوز لا ي لا يجوز السوال الرأي لماذا لأننا لو جعلناه بالجزم صار علم الله بما في السماوات وما في الأرض مقيدا بقوله قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدو لأن المعطوف على جواب الشرط له حكم جواب الشرط وجواب الشرط معلق بماذا؟ بفعل الشرط معلق بفعل الشرط وعلى هذا فيتعين في قوله ويعلم الاستئناف والرفض ولا جز الجزء ويعلم ما في السماوات وما في الأرض ما من صيغ الموصول أو من العسماء الموصولة وكل اسم موصول فإنه يفيد العموم سواء كان من صيغ الجمع كالذين واللائي أو من صيغ المفرد كالذي والتي أو من الصيغ المشتركة كما ومن وعليه فجميع الأسماء المنصورة بأصنافها الثلاثة كلها تفيد العموم ألم تروا إلى قول الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به وإن الخبر أولئك هم المتقون فجعل الخبر جمعا مع أن مع أن المبتدا مفرد لأنه مفرد لكنه عام طيب هنا ما في السماوات وما في الأرض أقول إنه النماس موصول تفيد العموم، فكل ما في السماوات فهو ملك لله، فهو معلوم لله عز وجل، وكل ما في الأرض فهو معلوم لله عز وجل بعلمه الأزلجي القديم. قال الله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كتب مقادير كل شيء. قبل خلق السماوات والأرض في خمسين ألف سنة ولا يكتب إلا ما كان معلوما عنده عز وجل ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير ختم الآية ببيان عموم قدرته إشارة إلى أن إلى أن الله تعالى وقد وسع كل شيء علما وقدرة، وأنه قادر على الانتقام منكم فيما إذا أفيت ما لا رضيه، ولكنه لحكمته قد يؤخر الانتقام. قول والله على كل شيء قدير، الصيغة عامة كما تشاهدون على كل شيء قدير، سواء كان ذلك من أفعاله أو من أفعال. فهو قادر على كل شيء وسواء شاء ذلك الشيء أم لم يشاءه فهو قادر على كل شيء شاءه أم لم شاءه وكل شيء شاءه فهو قادر عليه كل شيء شاءه فهو قادر عليه فلدينا الآن عموما العموم الأول في القدرة فنقول هو قادر على كل شيء سواء شاءه أم لما شاء والعموم الثاني في المشيئة فكل ما شاءه الله فهو قادر عليه كما جاء في الحديث القدس إني على ما أشاء قادر إني على ما أشاء قادر طيب في هذه الآية من الفوائد أولا وجوب إبلاغ الناس بعلم الله تعالى بما في صدوره. لقوله: قل إن تخف ما في صدوركم ما تدريه عن مظهره. ومن فائدها أيضا عموم علم الله عز وجل بما أخفاه الإنسان وما أبداه. ومن فائده من فائد الآيات الكريمة أن العقل في القلب. أن العقل في القلب. والتدبير في القلب والإرادة في القلب يعني قال إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدو وهذه المسألة اختلف فيها أهل الكلام هل العقل في القلب أو في الدماغ ولكن من تأمل الآيات القرآنية وجد أنه أن العقل في القلب فالمن تأمل الآيات القرآنية هو الأحاديث قال الله تعالى أفنم السير في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فإنها لا تعمل أفصار ولكن تعمل قلوب التي في السجن وهذه الآية نص صريح على أن القلب على أن العقل في القلب ونص صريح على أنه ليس المراد بالقلب بالعقل القوة المعنوية التي في المخ وإنما المراد بال بالقلب إيش الذي في القلب الحقيقي قطعة اللحم الذي الذي في الصدر ولهذا قال التي في الصدور والكلام هنا كلام من كلام الخالق عز وجل والخالق أعلم بما خلق ولكن الدماغ لا شك أن له تأثيرا لأن الدماغ يتصور الشيء ويرتبه ويجهزه ثم يرسله إلى القلب وينتظر الأوامر ثم يصدر القلب الأوامر إلى أي إلى المخ ما هو العقل العقل هو في القلب يرسله إلى المخ، المخ خادم أمير مطيع على طول يوجه الأوامر له الجنود الجوارح، ويرت استغرب هذا الأمر كيف تقول بهاللحظة هذه يكون في أمر إصدار وإيراد نقول الله عز وجل على كل شيء قدير، فالمخ يتصور ويصلح الأشياء ثم يرسل لقلب ويقول أمرك. القلب يأمر ولا ينهي ثم هذا المخ ينفذ على طول ما يتأخر ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ألاوة إن في الجسد مضغى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله هو؟ وهي القلب وأما ما اشتهر عند العطبة الآن من أن القلب ما طور فقط مع طور يصف الدم ويرسل يستقبل الدم الفاسد ونظفه ويرسل للعروق والشرايين فهذا ليس بصحيح لأننا نقول لهم أأنتم أعلم وأم الله لا شكلنا أن الله أعلم لأنه الخالق لكننا نوافقكم على أن للدماغ تأثيرا ولكن وجه التأثير فيه أنه بإذن الله قابل لكل ما يأمر به القلب هنا نعم. بس هذا الحديث الأشياء ما نعم. السؤال الذين يجلبون الخدم من الكفار هل يعتبروا هذا موالاة لهم أم لا؟ يعتمد على صحيح ينظر نعم بعض الناس الظاهر ينظر فيها. إذا كان مقصود بذلك الاستخدام والاستدلال فهو استدلال لهم وإذا كان المراد بذلك نفعهم أن ينفعهم فهذا لا شك أنهم مولات، لأنه يعتبر مناصرا لهم فإن هذه الدراهم التي تخرج من جيوبنا لهؤلاء الكفار تؤخذ عليهم ضرائب عليها لدولهم الكافرة تنتفع الدول بها وبالتالي تستعين بها على ضرب المسلمين على ضرب المسلمين فالمسألة في الحقيقة خطيرة لكن أكثر المسلمين اليوم لا ينظرون ينطرون إلى هذه المسائل هذه النظرة الفاحشة يريدون أن يمسوا دنياهم فقط لكن لو أنهم فكروا في الأمر وين تروح الدراهمها ثم إنك لا تأتي بكافر إلا حرمت مسلما بدلا من الكافر هات مسلم وليكن المسلم أقل إنتاجاً من الكافر أمر سهل لكني أنفعوا وأنفعوا عائلة من وراء مسلما تتلهف إلى أن تجد خبزة عيش. ولكن نسأل الله يا دي إخوانا إلى النظر في هذه الأمور نعم شخص طوله تعالى قل إن تبهوا ما في صدورهم أو تبدوه يعلمهم الله يعني الخا... أن الشيء الذي يقل في صدر ها؟ الشيء الذي يقل في صدر هل يرى محاسب به في الآية؟ لا ما, ما يدل على هذا إلا, ما... إلا ما ركن إليه الإنسان إلا؟ إلا ما ركن إليه الإنسان ما ركن إليه واطمع النبي يعني ع... أصر عليه عزم عليه وعراضي يقع لكن مجرد الهم لا قوله هو يحذر الله نفسه بعضهم يقول على حد يعني وحبكم الله من الإعقابة نفسي يعني الذات يعني ما يتصور منها الخوف يعني إذا قلت الشخص ترى خاف من من نفسه لا يقول ما يتصور من نفسه إنما منها تقالت أنا إذا قلت أنا أحذّك أحذّك نفسي نعم كل يعرف لازم معناه أن الواحد يطيح على الثاني هذا لأنه يقفه المعنى يحذره ما في نفسه من من من العقاب ولكن هذا أبلغ يعني إضافة التحذير إلى النفس أبلغ من إضافته إلى الفعل إذا قلنا عقاب نفسه ضعف التحذير وإذا قلنا نفسه وسر أشد نعم ما قلنا حنا بقى قد يكون كفر وقد يكون دون ذلك؟ كيف الصورة تكون دون ذلك؟ نعم يمكن أن تولهم في أمر من أمور الدنيا وين. ما هو لأجل دينهم ولا يعنت لهم على دينهم وكففهم؟ فلا يكون هذا كفر. ما يكون كفر؟ أفض واحد وده يبر يبرر هالكفر هذا. وده يقبل ويعطيه مال. ما يعتبر هذا كفر؟ ولا ولا ولا. وإن اعتبرناه إلهي فإنه لا يخرج من الإسلام لكن الموالاة المناصرة والمعاونة صلان وعاونوهم على المؤمنين وسبق لنا أنهم إذا عاونوهم على الكفار عادية المسلمين فلا بأس شخصاً نعملاً كنت أعمل لا أردنا ما يزم المودة لا أردنا أعدي الإحسان لمنجرد الإحسان أولنا بالله والله قال لا ينهك مراة الذين لم يقاتلوهم بالدين ولم يخرجوهم من دياركم أن تبروهم نعم شيف بعض الناس يلبسون لبس النصارى أو اليهود هل يعتبر هذه موادات يعني يقول هل إذا لبست لبسة اليهود أو النصارى أو غيره من الكفار هل هذا موادات؟ مواد ولا شيء كنتم شبه هذا متفق عليه لكن إذا قصده بتلك إزازهم ورفع شأنهم فهم موالد يعني قد يتشبه بهم من أجل عزهم ويظهر يظهر ما لباسهم الخاص بهم وزيهم فيكون هذه موالد أحمد سووا عمليات تقلل القلب ها سووا عمليات تقلل القلب نعم أي نا ما يتأثر الشخص الثاني بعد ما يقلل القلب التغير يعني قيمه تغير أكاد أي هل قفص نعيمات؟ وش مو بها الإيراد له هذا أورثنا عليه من قبل أورثناه من قبل واجبنا عليه والإنسان الفاهم يفهم يفهم الجواب من من كلامه أقول الجواب ها أقول الذي ينتقل هو الجسد وليس هو وإنما المحاسب في القلب هي الواحد الذي في القلب وليس جسد. لا هم هو ما يقصد مستد المحاسب يقول أن أبكار الإنسان ما تتغير نعم لأننا نقول أن هذا متعدد بأمبوح ليس كل هذا وهذا مش... <تصفيق> شيء نعم شيء. نعم قلنا الذي يرسل الدماغ نعم يجهز الشيء ويصوره ل... إلى ثم يرسله إلى القلب نعم ثم القلب يأمر بالتنفيذ على مقتضى على <تصفيق> مقتضى ما ورد إليه نعم على مقتضى ما ورد إليه <تصفيق> فهمت يا أحمد هذا الرجل مثل دماغ وما تغير التصورات ما تغيرت والقلب يرسل ويأمر حسب ما يصل إليه من التصورات فإذا كان هذا الرجل مستقيما وصالحا وصار يصل إلى القلب إلى القلب الذي نقل عليه الشيء الصالح أمر به واللي هذا يقولون يحط طن قلب صناعي ها لا مه مشكلة بدل ما هو مشكل لأن لأن هذا القلب إذن له مصممات وله هو أشياء خلقها الله عز وجل على صفتها على صفته ما يسمعونهم هذا أو هم يسمعونه على صفته ما خلق الله فلا مشكل نعم إيه نعم هذه تكلم عليها أيضا إن هذا البيان أقبح لولا الموالات وإلا ففيه آيات أخرى تدل على تحريم اتخاذهم أولياء مطلق نعم. أي نعم. الشيطان ما ما في هو الشيطان لا شك إنه إنه يجس القلب. يختبره لأنه يجري من ابن آدم مجرد دم. ثم إذا رأى أن القلب قوي. يعني عاجز عن عاجز عنه مثل ما كان الشيطان يهرب من من عمر الخطاب رضي الله عنه ما سلك فجأة إلا سلك الشيطان فجأة آخر وإن وجد في القلب لين وتهاؤن زاده من اللين والتهاؤن وإن وجد في قوة حاول أن يزيده في الغلو والافراط. تلك الله اعلم الله اعلم لكنه لا شك انه يختبر القلوب لكن قد يطلع الله الخير كل نفس من عملت من خير وما عملت من سوء بينها لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله ربوحا بالعباد كنتم لكم تحبون الله فاتبعوني يحببكم يحببكم الله ويغفر لكم ليوبكم والله وفور رحيم كُلْ الله اللَّهَ وَالْرَّسُمُّونَ فَإِنْ تَوَلَّغُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحُزُّ الْكَافِرِينَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله عز وجل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محطرة وأظننا أننا لم نستوعب الفوائد وقفنا على قوله قل إن تحفوه. ها العقل والقلب وجل هم تدبير تخفوا ما في سروركم او تبدوه يعلمه الله في هذه الايه ايضا رد على الجبرية الذين يقولون إن الانسان مجبر على عمله وليس له فيه اراده ووجه الرد عليهم أن الله أضاف الفعل إلى الإنسان فقال إن تخفوا أو تبدوا ومن فوائد الآية الكريمة أن الله محيط بكل شيء علما حتى ما بين جوانح الإنسان بقول إن تخفوا أو تبدوا يعلمه الله فلا يقفى عليه شيء مما في نفس الإنسان بل أزيد على ذلك أنه يعلم ما لم يحدث به الإنسان نفسه، بأنه سيحدث به نفسه في الوقت والمكان المعيّن. واضح؟ نعم. ومن فائدات الكريمة التحذير من أن يسر الإنسان في نفسه ما لا يرضي الله. لأن الله إنما أخبرنا عن علمه بذلك. تحذيرا لنا من أن نخفي في صدورنا ما لا أرضى ومن فوائد الآية الكريمة عموم علم الله في قوله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والآيات في العلم متنوعة تارة تكون مجملة وتارة تكون مفصلة وتارة تقوم تكون فيما يتعلق بفعل الإنسان وتارة تقوم تكون فيما يتعلق بفعل الله عز وجل لأن صفة العلم متى آمن بها الإنسان أوجب له ذلك أمري الأمر الأول الهروب من معصية الله فلا يجده أي فلا يجده الله عز وجل حيث نهاه والثاني الرابع في طاعة الله فلا يفقده حيث أمره لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى يؤمن بأن الله تعالى يعلمه ومن فوائد الله الكريمة إثبات السماوات وأنها جمع وقد, نص وقد صرح الله في كتابه أنها سبع فقال قل من رب السماوات السبع ورب العشر وأما الأرض فإنها تأتي مفردة ولم تأتي في القرآن مجموعة لكن جاءت في السنة مجموعة وفي القرآن إشارة إلى أنها سبب في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن فإن المثلية هنا بالكيفية متعذرة وإذا تعذرت المثلية في الكيفية لازم أن تكون المثلية في العدد كما تقول سبحان الله عدد خلقه والحمد لله مثل ذلك يعني عدد خلقه طيب ومن فوائد الله الكريم إذ قدرة الله عز وجل بقوله والله على كل شيء قدير وعموم هذه القدرة لقولها على كل شيء كل شيء قدير طيب ومن فوائدها إرشاد الإنسان إلى أن يتعلق بربه لأنك متى علمت أن الله على كل شيء قدير؟ فإنه يمنعك مانع من أن تلجئ إلى الله سبحانه وتعالى بسؤال ما تريد لا تستبعد شيئا ولهذا قال الله تعالى منبه على هذا الأمر عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديت منهم مودة ومعلوم أن العداوة بين المؤمنين والكافرين أمر ثابت وأن الإنسان قد يستبعد أن يجعل الله في قلبه مودة لهذا الكافر بإيمانه. فقال تعالى الله تعالى صلى الله يجعل بينهم وبين الذين عادتهم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحم. قدير بالنسبة لتقليب القلوب عز وجل غفور بأن يسر هؤلاء الكفار إلى الإسلام فيغفر لهم. وقع هذا ولا ما وقع؟ ما وقع؟ وقع فإنه أسلم عام الفتح وقبل عام الفتح أمة من الكفار وصارت العداوة في قلوب المؤمنين لهم صارت موده نعم المهم أنك متى علمت قدرة الله عز وجل فإن ذلك يوجب لك التعلق بربك سبحانه وتعالى وأن لا تستبعد شيئاً تسأله إياه ثم قال عز وجل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير المحضرة هذا بدل الدرس الجديد قوله يوم ظرف زمان والقاعدة المعروفة عند أهل النحو أن الظرف والجار ومجرور لا بد له من متعلق لأن الظرف والجار و... وجروا مجرور شبه مفعول به أو شبه خبر إذا وقع خبرا أو شبه صلة إذا وقع صلة المهم أنه لا سقل بنفسه لا بد له من عام كما قال ناظم الجمل لا بد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي واستثن كل زائد له عمل كلبا ومن والكاف أيضا ولعل فكل حرف أصلي من حروف الجر لا بد له من متعلق نعم قوله يوم تجد إذا هي ظرف زمان ولا بد لها من متعلق فأين متعلقها؟ المتعلق محذوف تقديره اذكر يوم تجد اذكر للناس وذكرهم بهذا اليوم العظيم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة كل نفس والمراد بالكلية هنا كلية النفوس المكلفة وهم الإنس وهم الإنس والجن فإن هؤلاء مكلفون بعبادة الله يقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا لا يعبدون أما البهائم فإنها لا تجد ما عملت لكن وفى لها الضل إن ظلمت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرن يوم القيامة وأما هي فهي غير مكلفة عملها يذهب يوم تجد كل نفس إذن كل نفس مقيد بماذا؟ مكلفة كل نفس مكلفة تؤمر وتنهم ما عملت من خير محضرة ما هنا؟ اسم موصول مفعول أول محضرا مفعول ثاني ومن خير جار مجهور بيان لما في قوله ما تجد ما عملت وجملة علمة صلة الموصول وعائد الموصول محذوف والتقدير ما عملته من خير محضرة وقوله ما عملت يشمل كل ما عملت قل أو كفر قال الله تعالى فمن يعمل مثقال دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى كل ما عمله وقوله محضراً من الذي يحضره الذي يحضره الله عز وجل إما بقوله وإما بملائكته تحضره الملائكة أو هو عز وجل يأمر يا فيحضر وقوله محضراً قد يتبادل للذهل أن هذا العمل يكون جسما يكون جسما فيحضر كما تحضر الدراهم لمن يستوفيها وإذا كان هو هذا مراد الله عز وجل فليس بغريب أن تجعل الأعمال وهي أمر معنوي تجعل أجساما وهو ظاهر القرآن الكريم بأن الأعمال توزن والوزن لا يكون إلا لجسم كثيف فتوزن الأعمال توضع في كفة الحسانات والسيئات وليس هذا بغريب على قدرة الله سبحانه وتعالى فها هو الموت وصف وهو زوال الحياة يمثل يوم القيامة بكبش ويوقف بين الجنة والنار ويقال يا أهل النار يا أهل الجنة فيطلعون فيقال لهم تعرفون هذا الموت هذا هذا فيقول نعم هذا الموت فيذبح ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت وحينئذ يزداد أهل الجنة سرورا إلى سرورهم وأهل النار حزنا إلى حزنهم والعياذ بالله وقوله وما عاملت من سوء تود الواو هذه يحتمل أن تكون سنافيةً فتكون ما مبتدا ويحتمل أن تكون عاطفة فتكون ما معطوفة على ما الأولى يعني ما عملت من خير محذرا وتجد ما عملت من سوء محظرا كذلك فعلى الأول تكون ما مبتدا وتود لو أن بينه وبينه أمداً بعيدا الجملة خبره وعلى الثاني تكون ما معطوفة على ما تجد الأولى على ما عملت الأولى ويكون فيه حذف يكون في الكلام حذف وتقديره وما عملت من سوء محضر تود لو أن بينه وبينه أمداً بعيدا ولكن المعنى الأول أظهر لأن الأصل عدم الحذف والاستئناف كثير وارد في الأقل العربية وهو أيضا أبلغ لأن ما عملت من سوء قد يحذر وقد يقرر به الإنسان ولا يحذر والكلام هنا عام كلام عام يشمل المؤمنين والكافرين والمؤمن في حسابه لا يحر له عمل السجن وإنما يقرر بذنوب يخلو بالله عزوجل فيقرر ويقول عملت كذا عملت كذا عملت كذا فيقول نعم فيقول الله له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أفرها لك اليوم أما الكفار فيحذر عمله يحذر قال الله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيرة لا حصه وواجدوا ما عملوا حاضرا لأن سيعات الكفار ما تمح تحظر ويحاسبون عليه وبهذا يتبيّن أن العرب الواو استئنافية وما مبتدى أظهر من أن تكون عاطفة وما معطوف على ما سبق إذا ما عملت من سوء لا تفرح به تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا يعني زمنا طويلا أو مكانا بعيدا تود أن لم عمله ولم تذكر به ولم يحضر لها إن كانت ممن يحضر لها العمل السيء والو... والود خالص المحبة إذن تحب محبة شديدة من كل قلبها لو أن بينها وبينه أمداً بعيدا طيب لو أن بينها وبينه أمداً بعيدا لو هذه كيف نعربها نعم هل نقول إنها مسطر لا نجزي حرف مطلع مطلع هل نقول إنها مسطر أو نقول إنها زائدة لأن لو إذا وقعت بعد ود تكون مصدرية كما في قوله تعالى ود لو تدهنوا فيدهنون نعم يعني ودوا أن تدهنوا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم أي أن يردوه لكن هنا فيه إشكال وهي أن, أن اللي بعدها مصدرية ولكن يمكن الانفكاك عن هذا الإراد بأن يقال لو داخلة على فعل محذوف تقديره لو كان لو, لو ثبت أن بينها وبينه أمادا بعيدا أو لو حصل تود لو حصل أن بينه وبينها أمادا بعيدا وحينئذ تكون مصدرية ويكون الفعل محدودا الفعل الذي تفصل به محدودا والتقدير لو حصل أن بينها وبينه أمد بعيد، وإلا نقول زائدة والتقديم تود أن بينها وبينه أمد بعيد، وأنت لو حذفت لو في على القرآن وقلت لو تود أن بينها استقام الكلام، إذا لنا في إعرابها توجيها، توجيها، توجيه الأول. أن تكون زائدة للتأكيد أو للتوكيد، والثاني أن تكون مصدرية لوالفعل المحدود، تقديره لو حصل أن بينها وبينه أمة بعيدة. طيب، وقول أن أن بينها وبينه أمة أمة بالنصب على أنه اسم اسم أن مؤخر. قال الله تعالى ويحذّركم الله نفسه كرر ذلك لأن المقام يقتضيه يقتضي التحذير فاحذر الله عز وجل احذر الله أن يصيبك بعقابه إذا عصيته وخالفته أمره ووالأول الأول يحذركم الله نفسه في العمل والثاني في الجزاء الأول في العمل في مولات الكفار والثاني في الجزاء لأنه ذكره بعد أن ذكر الجزاء ولا الجزاء الذي يكون يوم القيامة ثم قال والله رؤوف بالعباد فيها قراءتان القراءة الأولى رؤوف وقراءة الثانية رؤوف بدون واقف رأوف الرحيم والرأوف فعول من الرأفة وهي أشد الرحمة أشد الرحمة وأرق الرحمة لأن الرأفة فيها شيء من الرق واللين أكثر من ما في الرحمة وقوله بالعباد جموا عبد والمراد بهم الخلق فهو من العبودية العامة من العبودية العامة استشكل بعض العلماء اتيان قوله والله رؤوف بالعباد بعد قوله ويحذركم الله نفسه وقال كان مقتضى الحال أنه يقال ويحذركم الله نفسه والله شديد العقاب لأن مقام التحديد يقتضي الوعيد فأجيب عن ذلك بأن من رأفته عز وجل بالعباد أنحذرهم نفسه وأخبرهم بأن الأمر عظيم لأن إخبار الإنسان بحقيقة الحال لا شك أنه من الرأفة به من الرأفة به وإلا فليس من المناسب أن يهدد الإنسان بتحذير الن بالتحذير ثم يقال ولكر ولكر رأفة ورحمة ولكن قالوا إن الرأفة بالعباد عائدة إلى إيش إخبار العباد بحقيقة الأمر وتحذير و تحذيرهم من مقبتهم وهذا لا شك أنه وجه حسن وطيب. الله ما خاصة للمؤمنين لأنه هذا سياق يوم القيامة. نعم. المؤمنين يخرج من كان في لا لا لأن قلنا ما هو أمور مراد الرافه من التحذير، الرافه بالإخبار. لأن الإنسان لو الناس لو أكلوا إلى ما عندهم ظلوا نعم أشياء إذا في الآخر بنزلوا لأمده ما تأكل أمده ما لا زمن لا. لا, لا لأنها ت... تتأثر بالعوامل هيقال لا أمد بعيد إذا أمد قريب ويقال أمده أمد طويل نعم يوم هل يمكن أن يهمن يعني أن تحضر السجلات يكون هذا المحضر لأعمال، لما أن تحضر لها السجلات تحضر لأعمال يكون هذا المحضر لأعمال؟ نعم، يمكن. يمكن ولهذا ولهذا قلنا فيها أول شيء، ولكن الأقرب أن تكون سنافيه. يقول <تصفيق> تعالى عن السور المفرات، يشمل كبار صلاة. وما عملت من سوء, وما عملت من سوء <تصفيق> ديش نعم ديش كل،, كل شيء لم نعفع <تصفيق> قال ربنا عز وجل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة من فوائد هذه الآية التحذير والتذكير في هذا اليوم لهذا اليوم العظيم الذي يجد إنسان فيه ما عمل من خير أو سوء ومن فوائد الآية الكريمة وجوب أو على الأقل استحباب تذكر الإنسان لهذا اليوم لأن قوله اذكر يشمل الذكر الخبري والذكر الفكري يعني التدبر في القلب ومن فوائد الآية الكريمة ثبوت الجزاء لكل نفس كل نفس وهل ه... هل هذا على عمومه أو نستثنى منه من لا يكلف لا دقيقة يحتمل إن نظرنا إلى عموم اللفظ قلنا إنه شامل وغير المكلف يكتب له ولا يكتب عليه فيكون ما عمل من خير محضرا وما عمل من سوء فهو مرفوع عنه ويحتمل الن النبود بها النفوس التي يلحقها الجزاء عقوبةً وكرامة وهي الأنفس المكلفة ولا شك أنه ليس على عمومه في فيما يتعلق بالبهائم فإن البهائم لا تجد هذا نعم ومن فوائد الآية الكريمة كمال قدرة الله عز وجل بإحضار ما عمله الإنسان من قليل وكثير ومن أين يؤخذ أنه من قلوة كثير؟ من ما الموصولة التي تفيد العموم ومن فوائدها كمال رقابته عز وجل وأنه لا يفوته شيء كل ما عمل الإنسان سوف يجده فأنت ونفسك انظر ماذا تقدم لهذا اليوم من خير أو من ضده ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات اليوم الآخر الذي هو يوم الجزاء نعم وهو معلوم ومن فوائد الآيات الكريمة أن الشر يسوء صاحبه من أين يخرج؟ لأن قوله وما عملت من سوء عدل لقوله من خير وكان مقتضى المعادلة نقول وما عملت من شر لأنه قال من خير ضده الشر لكنه عبر عن الشر بعاقبته بالسوء لأن ش الشر يسوء يسوء فاعله من عمل صالح في النفس ومن ساء فعرينه ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات الشعور في ذلك اليوم لقوله تود لأن الموادة خالص النحب وهي فرع عن الشعور بالشيء ومن فوائد الآيات الكريمة كراهة الناس أو كراهة المسيء لما عمله في ذلك اليوم وأنه يحب أن يكون بينه وبينها ما بين المشق والمغرب يقول لو وأن بينها وبينه أمد بعيد وهكذا يود الإنسان أن يكون بينه وبين عمله السيء الأمد البعيد وبينه وبين قرين السوء الأمة البعيد. قال الله تعالى ومن يعيش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطان فهُو له قريب. وإنهم إذا صدّونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا نعم قال يا ليت بيني وبينك بعد المشتقي فبئس القريب في الدنيا هم أستقالي في, في الآخرة أعداء نعم، ومن فوائد الآيات الكريمة رحمة الله تعالى بعباده بتحذيرهم نفسه لئلا يقعوا في عقوبته ونقمته بقوله ويحذركم الله نفسه ومن فوائد الآيات الكريمة أنه ينبغي استعمال أسلوب المناسب للحال. فالله عز وجل قال في هذه الآية يحذركم الله نفسه وفي آيات كثيرة يتحبّب إلى عباده عز وجل ويتودّد إليهم لأن هذا المقام الذي نحن فيه مقام إيش؟ تحذير وتهديد ومقام التحذير والتهديد ينبغي أن نؤتى فيه بالأساليب المناسبة ولهذا يقال إن غاية البلاغة صيغة الكلام مطابقا لمقتضى الحال هذه غاية البلاء أن يصاغ الكلام مطابقا لمقتضى الحال لأنه لو صيغة غير مطابق لعد لو جاء واحد صدوق لك وقال أن فلان قدم والله منه قدم والله منه قدم والله الذي لا إله إلا إنه قدم ما يقولون هذا بلاغة ولا غير بلاغة غير بلاغة لأنك تقول أوك ابيخ أنا ما حلفتك إلى الآن ما أقولك أن الكاذب حتى تحلم فالإتيام بالكلام مطابقاً لمقتضى الحال لا شك أنه غاية البلاغة كما في هذه الآية ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرأفة لله عز وجل بل إثبات الاسم والصفة في قوله رؤوف والرأفة أشد الرحمة وأرقها أشد الرحمة وأرقها وتأمل قوله تعالى عن نفسه والله رؤوف بالعباد وقوله عن نبيه بالمؤمنين رؤوف الرحيم فإن رعفة الله عامة أما رعفة النبي صلى الله عليه وسلم فيها خاصة بالمؤمنين الكفار والمنافقون لا يرعف فيهم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومراهم جهنم وبيس المصير. هذه وصية الله لنبيه في الكفار والمنافقين. وفي جلد الزاني قال الله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. لكن رب عز وجل رؤوف بعباره يسعهم حلم ورحمة وعافية ورزق. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن يعرف قدر نفسه بالنسبة إلى ربه فما نسبته لربه أنه عبد وأن الرب رب والعبد يجب أن يكون منقادل لأمر إيش؟ لأمر رب وأن يكون دليلا له سبحانه وتعالى شرعا كما أنه دليل له قدرا كل الناس أذل الله قدرا ما سطلون أن يخالفوا قدرا أكبر واحد في الدنيا وأشدهم عتوًّا يمرض ويموت وهذا خضوع ليش؟ ها؟ للنعم للربوبية القدرية لكن من لا من لا ليس بمؤمن ليس بخاضع لل للربوبية الشرعية نعم والله راومه البعد ثم قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون هذه الآية يسميها بعض السلف آية المحنة يعني آية الاختبار والامتحان وذلك أن قوما ادعوا أنهم يحبون الله فأمر الله نبيه أن يتحداهم بهذا الميزان وهو إن كانوا صادقين فليتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كانوا من اليهود أو من النصارى أو من الملافقين المهم أي واحد يدعي أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يحب يحب الله نعم فهذا الميزان وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباء إذا كانوا صادقين فلا تبعوا الرسول أما مجرد دعوة فكل يدعي وصل لليلا ولا لا تطيق لا لا تقر لهم بذلك. كل يدعنهم يحب الله لأن دعوة سهلة لكن كلام على البين البين على المدة إذا كانوا يحبون الله حقا فليتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم لينالوا ما هو أعظم من دعواهم وهو محبة الله لهم ولهذا قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فالشأن ليس أن تحب الشأن أن تحب هذه الثمرة أما أن تحب ولا تحب, ولا تحب فهذا عداء انظروا إلى بريره مغيث بريرة تبغي المغيث ومغيث يحبها عذب بحبها ولا لا نعم عذب لما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم قال اختاري نفسك قالت والمابي ما بالرجل زوجها لكن تقت فطلبت الخيار لنفسها والشرع يمكنها من ذلك فكان زوجها يبكي وراءها في السوق في عزقبة المدينة يطلب أن لا تختار فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له اشفع لي يا رسول الله عندها، فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أرجع إلى مويث، قالت يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمع وطاع.